فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا هل أتاك هل أتاك حديث الغاشية الغاشية هي يوم القيامة ويوم القيامة لأنه يوم عظيم تعددت أسماؤه فيسمى بالغاشية ويسمى بالقارعة ويسمى بالواقعة وغير ذلك من الأسماء التي جاء التي ذكرها الله تعالى في القرآن وذلك لعظم هذا اليوم وكلما عظم الشيء كثرت أسماؤه كما أن السيف عظيم عند العرب فكثرت أسماؤه فيسمى بالسيف وحسام والبتار والصارم ومهند وغير ذلك من الأسماء فقال الله تعالى هل أتاك هل بلغك يا محمد ما يقع يوم القيامة هل بلغك ما هي أحوال الناس يوم القيامة هل بلغك انقسام الناس إلى فريقين فريق هم أهل السعادة وفريق فريق آخر أهل الشقاق هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة يعني منكسرة دليله والخشوع في الأصل خشوع في الصلاة الانكسار والذل بين يدي الله تعالى لكن هذه الوجوه يوم القيامة تكون ليس عليها نضاره وفرح وسعادة وبهجة كلا وإنما يظهر عليها ما يغشاها من الخزي والفضيحة والعار فصارت خاشعة وجوه يومئذ خاشعة ثم قال الله جل وعلا عاملة ناصبه هي تعمل في الدنيا وتنصب لكن لا يقبل منها لأنها تعمل السيئات ولا تؤمن بالله تعالى وشرط الإيماء وشرط قبول العمل التوحيد أن تكون مؤمنة بالله تعالى فهي تعمل وتكدح في الدنيا لكنها تغفر عن تقرب إلى الله تعالى كم من الأناس يبدأ في الصباح الباكر في, في دنياه وذهابه ومجيئه لكنه ما صلى الفجر ولا صلى الظهر ولا ذكر الله تعالى طرف ساعة ولا تصدق بصدقه ولا أدى زكاة ماله ولا تصدق على مسكين ولا فهو ينصب ويكدح ويعمل طوال اليوم لكنه لا يحصل شيء عند الله تعالى عاملة ناصبة النصب هو التعب وفي الآخرة تصلى نارا حامية حامية مشتعلة تسقى من عين آنية إذا طلبوا في النار إذا طلب أهل النار الماء ليشربوا كما قال جل وعلا وإن يستغيتوا يغاثوا بماء كالمهل يشولوتوا فهم يسقون من عين آنية أي شديدة الحرارة ليس آنية يعني بعيدة لا عين آنية أي شديدة الحرارة تحرق وجوه عفن الله وإياكم تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع قالوا هو أسوأ الطعام هو المر النتن لا يسمن ولا يغني من جو، لا هو يسمن أجسادهم ولا يسد جوعهم وإنما طعام منتن يأكلونه في غاية النتن والمرارة يأكلونه في النار زيادة في عذابهم فالماء الذي يشربونه ماء حار يحرق وجوههم واجسادهم وهذا الطعام أيضا طعام منتن مر يتعبهم وهم يأكلونه وهذا أيها الاخوه والأخوات يعني هو من غاية العذاب الذي يناله أهل النار الله وإياكم وهذا الذي ذكره الله تعالى هو تحذير من أن يعمل الإنسان بمثل عملهم الدنيا لها نهاية ونهايتها بالموت ثم يبعث العباد وينظر كل إنسان في عمله هل هو بيؤدي به إلى جنة أو إلى نار هذا وصف النار الذي يؤدى إليها كل عاص كل معرض كل عابد لغير الله كل من لم يعبد الله وحده لا شريك هذا حاله ولذلك قال جل وعلا هنا لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية هذه صلاتي يرضى بها هذا صومي يرضى به هذه صدقتي يرضى بها هذا بري راضية تفرح يوم القيامة أنها سعت وعملت وثم جاءت يوم القيامة وجدت الخير لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية يعني الثمار لا يحتاج أن تصعد فوق الشجرة أو تحضر سلما لهجلا تجنيها وإنما هي دانية قريبة من قطوفها دانية قال جل وعلا وجوه يومئذ الناعم أهل سعيها راضي في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية قطوفها دانية في سورة أخرى لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لاغية يعني اللغو لا يسمعون فيها كلاما يوليهم فيها عين جارية عيون الجنة جارية لا تتوقف وهي الأنهار فيها سرر مرفوع السرير إذا دن إليه صاحبه والسلق عليه ارتفع به في السماء فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أنواع الأكواب موضوعة الكؤوس موضوع في كل مكان فيها أنواع الشراب الذي يشتهونه ونمارق مصفوفة النمارق هي الوسائد مصفوفة إن شاء الطجع عليها وإن شاء جلس عليها وزرابي مبسوثة الزرابيه هي البسط البساط الذي يفرش على الأرض هذه أيضا مبثوثة في, في كل مكان أين احتاج أن يجد بساطا يجلس عليه جلس عليه ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك خلقه للإبل نذكر هذا إن شاء الله في حلقة القادمة والسلام عليكم وقد تقدم بأن الغاشية القيامة عموما لها عدة أسماء لعظمها عند الله تعالى فتسمى بالقيامة هو يوم التغاب ويوم الدين الدين القارعة والحاقه والواقعه والصاخة وغير ذلك من الأسماء وذكر الله تعالى أيضا في أول السورة فريق في الجنة وفريق في السعير وذكر الله تعالى حال هؤلاء وحال هؤلاء ثم ذكر الله جل وعلا في النصف الثاني من السورة بعض عجائب خلقه وذكر من الخلق ما هو مخالط للناس وقت نزول القرآن فقال الله جل وعلا أفلا ينظرون؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو جهل وأبو لهب وأميه بن خلف هؤلاء الذين أعرضوا وكفروا بالرسالة وأبوا أن يصدقوا بالتوحيد وتكبروا عن عبادة الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب من خلق هذه الابل خلقة هذه الأصنام التي يعبدونها قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل التي تسير المسافات الطويلة من غير طعام ولا شراب وتصبر بالستة أيام والثمانية أيام وأكثر من ذلك على عدم الطعام والشراب وهي لها قدرة في في سيرها وفي طعامها وشرابها وحملها ومشاعرها وتعاملها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت هذه السماء من غير عمد ترونها ليس هناك أعمدة قائمة بل السماء أيضا فيها من النجوم وفيها من الـ الـ الشمس والقمر وغير ذلك ما ترونه أنتم عجبا قد يثقلها ومع ذلك ليس لها أعمدة السماء فوقهم ما يرون لها أعمدة ومع ذلك قال الله تعالى هنا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت كيف جعلنا هذه الجبال منصوبة في الأرض وفي الآية الأخرى قال جل وعلا والجبال اوتادا وفعلا اكتشف اليوم الجوليجيون بأن كل جبل على الأرض له وتد في الأرض في داخلها وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم جعل الله تعالى في الأرض رواسي أي جبال ترسي هذه الأرض حتى لا تضطرب الأرض فهي ترسيها تمسكها حتى لا تضطرب أن تميد بهم حتى ما يعني تميد وتضطرب الأرض بهم فذكر الله جل وعلا هنا عجائب خلقه وإلى الجبال كيف نصبت انظر إلى هذا الجبل العظيم والآخر من الذي خلقه؟ هذا الجبال يسبح بحمد من؟ قال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جعلت سطحا بين أيديهم يبنون فيها بيوتهم ويرعون فيها ماشيتهم ويثيرون فيها في الأرض ولا يعني هذا أن الأرض سطح واحد دون أن تكون كروية بل هي كروية لكنها في حجمها الكبير تكون كأنها سطح لكل إنسان يمشي عليها وإلى الأرض كيف سطحت ثم قال الله لنبيها لصدره وكأنه يسليه ويصبره على هؤلاء المعرضين قال فذكر طيب ذكرت يا ربي ولا أطاعني أحد فذكر إنما أنت مذكر أنت المطلوب منك أن تبين للناس الخير تقول لهم هذا حق وهذا باطل هذا صلاح وهذا فساد هذا يدخلكم الجنة وهذا قد يؤدي بكم إلى النار فاعملوا هنا وعملوا هنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست أنت الذي تسيطر عليهم وتقودهم إلى الجنة أو إلى النار لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إنسان الذي تولى تقول تعال اسمع النصيحة ويتولى ويكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم قال الله إن إلينا ايابهم نحن رجوعهم إلينا رجوعهم إلى الله تعالى إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم وحسابهم على ما عملوه إلى الله تعالى وكأن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن أنت المطلوب منك أن تبين لهم الحق تؤدي لهم النصيحة قبلوا إنما أنت مذكر قبلوا فالحمد لله ما قبلوا لا تحزن عمرهم إلى الله تعالى إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم اسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه والسلام عليكم.